فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراضلنا باديا رأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت أنت على بينة من ربي وأتاني رحمة من عنده فعميت عليكم فعميت عليكم أنلزمكمها وأنتم لها كارهون